من جديد دراسة هذه الأربعين النوية للإمام العالم الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شرح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان شرح الموسوم بالمنحة الربانية في في شرح الأربعين النووية فجزاه الله عنها خير الجزاء وبارك الله له في علمه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه فوصلنا أيها الأخوة الكرام إلى الحديث السادس والعشرون هل حفظتم الحديث السادس والعشرون؟ أم لم تحفظوه بعد؟ فهذه الليلة يكون معنا إن شاء الله الحديث السادس والعشرون قد مرت معنا الأحاديث الأخرى سابقا فنستأنف بإذن الله جل وعلا شرح هذه الأربعين النووية وكنا قد وصلنا إلى الحديث السادس والعشرون والحديث السادس والعشرون وهو حديث ابو هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث أظن الحديث الخامس معنا من الأحديث التي مرت معنا فهذا الحديث السادس من أحديث أبي هريرة رضي الله عنه فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قد مرت معنا خمس أحاديث لهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن السخر رضي الله عنه وأرضاه والأحاديث الأخرى التي مرت معنا أظن الحديث التاسع كذلك هو أول حديث لأبي هريرة في الأربعين النووية ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كذلك الحديث العاشر إن الله تعالى أو قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب فكمره لمن مسلم فهذا الحديث كذلك للإمام لهذا الصحابي الجليل بهريرة رضي الله عنه كذلك الحديث الثاني عشر حديث بهريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحديث الخامس عشر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو يصمت ثم الحديث الذي بعده والحديث السادس عشر كذلك هو حديث لبيه وريته رضي الله عنه كما في الصحيحين أو كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث لا تغضب لا تغضب فهذه خمس حديث مرت معنا لهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن الصخر كما رجح هذا الأمر يعني عدد من العلماء رحمهم الله تعالى أنه اسمه الحقيقي وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام والذي سماه أبا هريره رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وقد مرت معنا في الدروس السابقة شيء من سيرة هذا الصحابي الجليل هذا الصحابي الجليل الذي هو الذي هو حافظة الإسلام وأكثر راون عن النبي صلى الله عليه وسلم و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 وتميط الأذى عن الطريق صدقة فهذا الحديث كذلك من الأحاديث التي رواها الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فهذا الحديث إخواني الكرام كما قلنا هو الحديث السادس والعشرون في هذه الأربعين النووية وهذه الأربعين العلماء رحمهم الله تعالى يوصون بها ويطلبون من طلاب العلم أن يحفظوها أولا لأنها من المتون التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم فيحفظ هذه الأربعين النووية لأن فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض الأحاديث مختلف فيها بين العلماء لكن العلماء رحمه الله تعالى قبلوا هذه هذه ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن ومنها ما هو في المسانيد فلذلك مجموع كل هذه الأحاديث كما بين العلماء إما حسن أو صحيح كما الأحاديث التي نقلها من الصحيحين الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى فقال رحمه الله تعالى قال قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس السلامة هي المفصل والإنسان فيه مفاصل كثيرة فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان ثلاثمائة ثلاثمائة وستون مفصلة هذا في الإنسان فالسلامة هي المفاصل أي العظام, العظام و قيل السلامة هي المفاصل وقيل هي العظام والمعنى واحد لا يختلف المعنى واحد لا يختلف لأنه كل عظم مفصول عن الآخر الآخر بفاصل ولو اختلف عنه في الشكل فكل عظم مفصول عن الآخر لكن قد تختلف العظام في القوة في, في تمام قدرة الله جل وعلا في الشدة إلى غير ذلك في, في الحجم فمنه ما هو كبير منها ما هو صغير وهذه المفاصل هي متفرقة في الجسم متفرقة في الجسم كل يوم عليك ثلاثمائة وستون صدقة في مقابل هذه المفاصل الله أكبر من يستطيع أن يتصدق كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة لكن الله جل وعلا يسر لنا هذا الأمر سبحانه وتعالى وجعل الصدقة ليست خاصة بالمال فقط فجعلها الله عز وجل فيما هو أعم من المال وهذا الأمر كل يستطيع لله الحمد كل يستطيع سنعرف هذه الأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل الصدق عن 360 مفصلا أو 360 مفصلا فيدل هذا الأمر على أن هذا الحديث من من أحاديث الخير ومن أحاديث الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحرص عليها التي ينبغي أن نحرص عليها. فقال عليه الصلاة والسلام كل سلام من الناس عليه صدقة كل سلام من الناس عليه صدقة كما قلنا. ففي الحديث الذي رواه أبو دو داود رحمه الله تعالى أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن في الإنسان 360 مفصلا وسبحان الله تجد أن الطب الحديث الآن يوافق هذا الأمر الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام يعني قبل 14 قرنا ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر والآن الطب الحديث يصل إلى هذا مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام حق وحي من الله جل وعلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء لم يتوصل إليها الطب إلا مؤخرا الطب الحديث مع كل هذا التطور والأجهزة التي عندهم وغير ذلك من الأمور ومع هذا ما توصل إلى هذا الأمر الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا إلا مؤخرا إلا مؤخرا مما يدل على أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وحي من الله جل وعلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق من الله عز وجل سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم كل أو قال كل يوم تطلع فيه الشمس كل يوم تطلع فيه الشمس يعني هذا, هذا يوميا يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة كل يوم أي ثلاثمائة وستون في اليوم فهذا كم يكون في الأسبوع تصور كم من الصدقات يحصله الإنسان بهذه الأعمال كل يوم تتصدق على 360 مفصلا التي هي في جسم الإنسان أو العظام أو العظام فهذه المفاصل كل يوم يتصدق عليه الإنسان إذا أتى بهذه الأعمال صحيح؟ فكم تكون في الأسبوع 2520 في الأسبوع لكن الله جل وعلا سبحانه وتعالى من نعمته جعل هذا الأمر عام وليس بصعب على الإنسان ان يأتي بهذه الطاعات والقربات فماذا أن الله يسر وأن الإنسان يستطيع فعل الإنسان ان يأتي بهذه الأعمال الصالحة قال كل, كل يوم تطلع فيه الشمس أي تصبح في كل يوم قال تعدل بين اثنين صدقة تعدل بين اثنين صدقة فتعدل بين اثنين إذا حصل خصومات ونزاعت بين اثنين ثم جئت وفصلت بينهما في الصلح وسويت النزاع بينهما وأقنعتهما ورضي كل منهما على الآخر أو رضي كل منهما عن الآخر وألفت بين قلوبهما هذه صدقة عظيمة صدقة عظيمة فتصلح بين الناس فإذا أصلحت بين الناس فانها هذه صدقة عظيمة تتصدق بها عن هذه مجموعة هذه المفاصل التي ذكر ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الإصلاح بين الناس من أعظم الأمور ومن أعظم الخير نعم والإصلاح يحتاج إلى عدل فمن أراد أن يصلح بين الناس فعليه أن يعدل فتعدل أي تفصل بينهما كما بين النبي عليه وسلم قال تعدل بين اثنين صدقة فتصلح تفصل بينهما وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى ومنهم الشيخ العلامه بن عثيمين رحمه الله تعالى قال العدل أن تفصل بينهما إما بصلح أو حكم إما بصلح وإما بحكم والأولى العدل بالصلح إذا أمكن, إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحدهما لأن الإنسان يعدل إذا لم يتبين الحق لأحدهما فإذا لم يتبين الحق لأحدهما ولم يتبين الحكم لأحدهما فإن الإنسان يعدل بالصلح يصلح بينهما أما كما يقول الشيخ من عثيمين رحمه الله تعالى إذا تبين أن الحكم لأحدهما حرم عليه الصلح عن إذا تبيننا الحق مع أحدهما فهنا يحرم الصح لا لابد من إعطائه لكل ذي حق حقه نعطي هذا حق فإذا هو سامح فهذا أمره عند الله عز وجل لكن لا نهدم حقه لابد أن نبين أنت صاحب الحق فإذا قضى الإنسان بين اثنين فإنه عليه أن يعدل إذا لم يتبين له الحكم والحق أما إذا تبين له الحكم وأنه أحدهما له الحق على الآخر فلا فهنا يحرم عليه الصلح لابد أن يعطي لكل ذي حق حقه وهذا بين ذلك قال رحمه الله تعالى لأنه بل إذا تبين أن الحق لأحدهما فبالإصلاح فإذا أراد أن يصلح بينهما فإذا لابد أن يتنازل كل واحد عما ادعى فيحال بينه وبين حقه فإذا العدل بين اثنين بالصلح او بالحكم يكون صدق لكن متى اذا لم يتبين ايهما على حق فهنا نعدل بينهما ونصلح اما اذا تبين ان احدهما على حق فهنا لا بد ان نعطي لكل ذي حق حقه لا بد ان نعطي لكل ذي حق حقه اذا علمنا ان الحق لأحدهما وهذه قاعدة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الشيخ بعثيمين أنت احيانا القاضي يعلم أن الحق مع فلان ثم يريد أن يصلح بينهم لا لا بد أن يعطي الحق لصاحب الحق أولا ثم بعد ذلك إذا أراد أن يسامح صاحب الحق فهذا له أمره لكن لا نهضم حق الآخرين لا نهضم حق الآخرين بل لا بد من الحكم بالحق ولذلك إخواني كرام هذا الأمر من أعظم الأمور عند الله جل وعلا الإصلاح بين الناس وأن تعدل بين الناس وأن تسعى في الإصلاح ولذلك يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيم فالله جل وعلا في هذه الآية سبحانه وتعالى من صورة النساء يبين أنه لا خير في كثير من كلام الناس وقد جاء إن الله عز وجل حرم النجوى والنجوى يعني تناج الناس فيما بينهم بصوت خافت فهذه حرم الله جل وعلا ونهى عنها فالواحد يبدأ يتكلم بصوت خافت وعند الآخرين وقد يسأ به الظن وهذا من الشيطان إنما النجوة من الشيطان كما قال الله عز وجل فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ولذلك هنا الله عز وجل لا خير في كثير من نجوام لا خير في كثير من هذا الكلام إلا هؤلاء استثناهم الله عز وجل إلا من أصلح أو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا والمعنى إنه لا خير في كثير من كلام الناس إلا نجوى من من أتى بهذه الأمور التي ذكر الله عز وجل يعني الذي سعى في الإصلاح بين الناس وأمر بالصدقة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهذا الذي فيه خير فهذا الذي فيه خير لأن لو ولو كانت النجوى ولو كانت النجوى مما نهى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى لكن لكن هنا فهنا إذا كانت النجوة للي للي لأمر بصدقة أو معروف أو اصلح بين الناس ففي الخير وهي من الأعمال الصالحة وهذا كما بين العلماء رحمه تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم أو يعني كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة في الحديث الذي أخرج أبو داود والنسائي وصحى العلام الألبان رحمه الله تعالى فقالت يعني أم كلثوم رضي الله عنها قالت لم أسمع لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث يعني الكذب حرام معروف أن الكذب حرام فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الكذب حرام لكن في ثلاث مواضع رخص النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من المصلح العظيم ولما فيه من الخير والعمل الصالح فهنا كا كا كا كالنجوة كهذا الكلام من الناس الذي يكون فيه الحرام وغيبة ونميم وغير ذلك إلا هذه الأمور فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف أن الكذب حرمه عليه الصلاة والسلام لكن في هذه إلا في ثلاث مواضع كما قالت أم كلثون بنت عقبة قالت, قالت الرجل يصلح بين الناس فهذا يجوز له أن يكذب ليصلح بين الناس والرجل يكذب لامرأته يكذب يعني لامرأته يكذب على امرأته آه يقول أنت جميلة وأنا أحبك مثلا وهو ربما لا يحبها وهي ليست جميلة لكنه يقول هذا الكلام ليدخل السرور عليها لتبقى هذه المودة والألفة وهنا يجوز للرجل أن يكذب لكن ليس كما يظل بعضهم أنه يتخذ هذا الأمر عادة فيبقى يكذب عليها طيلة حياته فهذا لا يجوز نسل الله العافية يبقى يكذب عليه في كل الأمور لا وإنما الكذب في تراع فيه المصلحة تراع فيه المصلحة وهذا من, من التورية كما قال العلماء والكذب في الحرب الكذب في الحرب كما قيل الكذب خدعة أو الكذب خدعة فيجوز الـ يعني الـ الأمرين معنا إما خدعة أو خدعة فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم أنه الكذب من الأخلاق الذميمة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها لأن المؤمن لا يكون كذابا أبدا ولكن بعض الأحوال تتطلب هذا الأمر الذي فيه ماذا التورية أو المدارات إما الرجل يصلح بين الناس تذهب تقول والله فلان يذكرك بخير وهو قد ذكره بشر لكن الغرض ماذا؟ أنك تريد أن تصلح بين بين الإخوة وتصلح إنما المؤمنون إخوة فأصلح بين أخويكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى فالإصلاح بين الناس من أعظم الأمور لكن المصيبة أن من الناس من يفسد بين الناس فيذهب ينمم ويغتاب ويقول وينقل هذا حتى ولو كان صادقا فإنه شيطان نسأل الله العافية لأنه غرض الإفساد بين الناس ليس غرض الإصلاح ينقل الكلام بغرض الافساد وهذا يسمى نمام قد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام النمام لا يدخل الجنة قد ذكر بعض العلماء أن النمام يفسد في يوم ما لا يفسده السحر في سنة نسأل الله العالمين خطر النميمة خطيرة جدا وهو الذي يسعى في الافساد بين الناس حتى ولو نقل كلاما صحيحا لكنه لا يجوز لماذا لما فيه الإفساد ولذلك جاء الأمر بالإصلاح بين الناس لأن هذه صدقة من أعظم الصدقات وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرخص حتى في هذه المواطن يرخص في الكذب عليه صلى الله وسلم وهذا ما يسمى بالمدارات أو التورية يعني توري أو تداري هذا الإنسان كما قلنا الزوجة تقول لا أنت جميلة وغير ذلك رعاية للمصلحة أو التخلص من عدو كما في الحروب وغير ذلك ففي هذه ثلاث حالات رخصا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يصلح بين المتخاصمين والمتنازعين لا سيما الاقارب ولا يترك الناس يتنا يتنازعون وبعض الناس على العكس والعياذ بالله يتدخل في النزاع بما يزيده بل يحرض أحدهما الاخر وهذا الشيطان كما يقول الشيخ صالح فوزان هذا الشيطان نسال الله العافية أما المسلم فلا يأفينه لا يرضى أن يتخاصم المسلمون ويتنازعوا بل يحاول الإصلاح وتسوية النزاء حتى ربما يتحمل من ماله ليصلح بينهم هذه خصلة عظيمة والله عز وجل لا يضيع أجر المح... المصلحين سبحانه وتعالى فقال تعدل بين اثنين فالذي يريد أن يصلح يجب عليه أن يعدل ولا يحف ولا يجور على أحدهما كما قال الله عز وجل بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فالله جل وعلا المقسط حب المقسطين والمقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلت يديه يمين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون وهناك القاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هذا هو الظلم الله العافية الذين يضربون الناس أما المقسط فإنه صاحب عدل لا يحكم بين الناس بالهوى لا يحكم بين الناس بالهوى الهوى وإنما يكون الإثنان عنده سواء ليس لأنه ابن قبيلتك أو ابن بلدك أو أنه من صديق لك أو معك في الشغل وفي العمل فإنك تنحاز له وتحيف وتظلم الآخرين هذا حرام لا يجوز هذا لا يجوز لذلك الله عز وجل أمر بالقسط سبحانه وتعالى أمر بالقسط فالصلح من أعظم الأمور فلذلك النبي عليه والسلام يبين هنا قال ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته يعني في مركوبه سواء كانت دابة أو سيارة تعينه إذا كان عاجزا أو ضعيفا فتحمله تحمله عليها تحمله عليها وترفعه عليها أو ترفع له متاعه الذي معه على الدابة أو على السيارة تساعده على حمله ووضعه في مكان كذلك إذا احتاج إلى إنزال متاعه فتساعده كل هذا صدق منك عليه الله أكبر سبحان الله شوف أنت لم تعطيه مالا لكنك أعطيته ماذا الإعانة والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهذا من أعظم الأمور شوف شيء ربما الإنسان يحتقرونه ويقول ما, ما في شيء أو ما في أجر بما يظنون وهو أجره عظيم عند الله عز وجل فأنك كأنك تصدقت عن هذه المفاصل التي أعطاك الله عز وجل سبحانه وتعالى فتعاون المسلمين تحمل متاع الجار الآن من الناس من يتهرب ومنه أحيانا يرى جاره يحمل المتاع ويحمل يحمل السلعة أو يحمل البضاعة فيراه من, من النافذة وهو جار له ويهرب وربما لا ينزل وربما لا يعاونه ولا يساعده فيضيع على نفسه أجر هذا الأمر وكم من الناس نسأل الله العافية كأنهم لا يريدون الأعمال الصالحة لا يريدون دخول الجنة والله المستعان ولذلك هذا صدقة تعين الرجل في دابته صدقة قال قال والكلمة الطيبة صدقة الله أكبر الكلمة الطيبة مثل إفشاء السلام والدعاء لأخيك والثناء عليه من غير إطراء بما يطيب خاطره كل هذا من الكلام الطيب الذي يحبه الله عز وجل كلام طيب يكون بين العبد وبين ربي كذلك بذكر الله والتسبيح والتهليل ويكون كذلك بين العبد والناس فالكلمة الطيبة لها وقع عند الناس وكذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى يجازيك عليها كلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة وهذه الكلمة الطيبة, الطيبة كما قلنا سواء كانت في حق الله عز وجل يعني طيبة في حق الله عز وجل ما هي الكلمة الطيبة في حق الله مثل ماذا؟ تسبيح التكبير تهليل، نعم وحق و يعني حق الناس حق الناس هذا حق الله حق الله ما هي الكلمة الطيبة في حق الله عز وجل تسبيح تهليل تكبير أما حق الناس كحسن الخلق صدقة حسن الخلق تكون صاحب وجه بشوش تسلم على الناس وحسن تلقى الناس يعني تذكرهم بخير إلى غير ذلك فهذا هذا يعني كلمه طيبه ولذلك الكلمه الطيبه عكس الكلمه الخبيثه كما قال الله عز وجل الم ترى كيف ضرب الله مثلا مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ثم قال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 ويكون بين العبد وبين الناس بأن يطيب خواطرهم فإن الكلمة الطيبة تفعل مفعولها هو تؤلف بين القلوب لكن الكلمة الخبيثة صلى الله عليه وسلم تفرق بين الناس تفرق بين الناس والكلمة الخبيثة تورث العداوة وكم قامت من حرب وكم سفكت من دماء بسبب الكلام الخبيث وكم فرق بين الناس والإخوة والأقارب والأحبة بسبب كلمة خبيثة فإن الكلام خطير جدا الا إذا كان كلاما طيبا في يراعي هذه الأمور يراعي الكلام الطيب يراعي الإصلاح بين الناس يراعي ما يقول لا ينقل عن إخوانه إلا الخير لا يغتابهم وينمم فيهم نسال الله السلام ويسعى في, في الإفساد بينهم أو ينقل عنهم الأمور التي لا تجوز والأمور المحرمة فهذا فساد نسى الله العافية ثم قال قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة كل خطوة إلى المسجد فيها صدقة فكلما بعدت أو بعدت عن المسجد وكثرت خطواتك كثر أجرك وهذا في الحث على صلاة الجماعة وحضور المساجد وفي ضمنه النهي عن التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد لأنك تخسر بذلك خسارات عظيمة ولذلك بعدد الخطوات التي تختطوها إلى المسجد صدقات فكم في اليوم والليلة تخطو إلى المسجد لليل الحمد وكم تحصل بخطواتك إليها من صدقة وهذا فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى عظيم جدا نعم ولذلك استحب بعض العلماء قد ذكر هذا الشيخ مرة معنا الشيخ محمد بعد الوهاب في أذب المشي الصلاة قال وأن تقارب بين الخطى في استحب بعض العلماء أن يقارب الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد قال لماذا حتى يكسر هذا الخير يكسره لأن كل خطوة يخطوها حسنة يرفع الله له جل وعلا بها درجة ويمحو عنها خاطئة لكن هل هذا الامر صحيح؟ وقد ذكر بعض العلماء أن هذا صح عن بعض الصحاب بعض الصحابة كزيد بن ثابت أو غيره من الصحابة كانوا يفعلونه كانوا يفعلون كانوا يقاربون بين الخطا بين الخطأ ولا اجتهاد منهم لكن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الاستحباب الذي استحبه بعض العلماء في غير موضعه في غير موضعه ولا دليل عليه لأنه لو لو كان لا أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم يعني بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة فالنبي لم يقل هذا لم يقل قارب بين الخطى عليه الصلاة والسلام وإنما قال بكل خطوة يخطوها فاستحباب العلماء لهذا الأمر فيه نظر فيه نظر والعبادات كما تعلمون محددة شرعا ولا تكون العبادة عبادة إلا إذا وافقت الشرع وافقت الشرع قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة أي تزيل الأذى ما يؤذي المرء عن طريق المسلمين أو عن طريق الناس عموما وكذلك عن طريق الدواب فلا تجعل فيها شيئا يؤذي المرء ولا تترك فيها شيئا وضعه غيرك أو وقع في الطريق من غير أن يضعه أحد مما يعني عوق المارة ويؤذيهم كالشوك والحصى والمؤذيات فهذا تزيله عن الطريق فإذا أزلت هذا الأذى عن الطريق ففي ذلك صدقال أنك أحسنت إليهم وقد جاء في الصحيحين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لهذا الحديث العظيم سبحان الله حتى تطبق هذه الأمور ويسعى الإنسان في هذه الأعمال الصالح قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق واحد أو عفوا بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره يعني أزاله وأماط هذا الشوك عن الطريق فشكر الله جل وعلا له فغفر له الله أكبر غصن واحد أو شوك أزاله عن الطريق فدخل الجنة على عمل يسير دخل هذا الرجل للجنة بسبب غصن من الشوك لأنه راعى ماذا؟ راعى مصلحة المسلمين قال لعل أحد من الناس يمر منه ويؤذي هذا الشوك فأزاله فكيف من الآن ممن يضع الشوك في, في نسأل الله السلام يضع المسامير ويضع الشوك ويضع الأزبال في طرقات المسلمين فهذا خطير جدا ومنهم من يضع ناس الله العافية المتفجرات ومن من يضع الأشياء الخطيرة على الناس فإذا كان هذا يدخل الجنة بسبب هذا العمل فقد يكون العكس صحيح كما قال بعض العلماء يعني من الذي يريد أن يؤذي الناس ويضع الأذى في طريقهم فهذا يكون له سبب في دخول النار فإذا دخل هذا الجنة معناه أن العكس قد يدخل يد يد يد يد يد يد يد يد به الإنسان النار وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار بسبب هرة بسبب قطة هرة يعني حبستها لا هي سقتها الماء ولا أطعمتها ولا تركتها تخرج تأكل من خشاش الأرض وتمحت عن رزقها حبستها حتى ماتت الهرة فالله عز وجل أدخل هذه المرأة النار بسبب هذه الهرة الله أكبر وهذا يبين عظيم هذا الدين من الانسان ف... اللي يراعي عن الطريق قال صدقه نعم تزيل الادى وما يؤذي المار فصدقه نعم و... قد... قد... فهذه صدقات كثيرة في مقابل هذه المفاصل في مقابل هذه المفاصل ف... هذه الصدقات في هذا الحديث كثيرة جدا في مقابل هذه المفاصل التي فيك فكل واحد عليه صدقة ثلاثمائة وستون صدقة كيف تؤديها الله وسع لك البجار سبحانه وتعالى فانتبه لنفسك فانتبه لنفسك وقد جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث به قال ويجزئ من ذلك ركعتان يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى الله أكبر يعني ركع... ركعتي الضحى تجزئك عن عن كل هذه الصدقات ركعتين أو ركعتان تجزئ عن ثلاث مائة وستين صدقة ركعتي الضحى دصليت صليتم الضحى فإنها تجزئكم عن ثلاث مائة وستون صدقة الله أكبر تصور لو جمع الإنسان بين كل هذه الخصال وصلى أيضا يعني عدل بين اثنين وأصلح بينهما أما طلأ عن الطريق ااا إلى غير ذلك مما جاء في هذا الحديث ثم صلى أيضا ركعة الضحى ماذا يكون له الأجر من الثوء خير كثير جدا لكن قل من ينتبه إلى هذا الأمر الذي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فحديث بذر عند الإمام المسلم أخبر أن قال ويجزئ, ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يركع من الضحى والضحى هي الصلاة التي تصلى وهي سنة سنة مستحبة يعني عن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها جاء في احاديث وهذه صلاه الضحى تصلى بعد طلوع الشمس إلى مكانها يعني عندما تشرق الشمس قيدة رمح أو رمحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والرمح الآلة التي تكون في الحرب معروفة فيها ثلاث متر تقريبا فتكون يعني تق إذا قلنا رمحين يعني ستة أمتار ستة أمتار إذا بزغت الشمس وطلعت ستة أمتار تقريبا من مكان شروقها إلى مكانها الذي التي هي فيه لابد أن يكون هناك رمح أو رمحين يعني تقريبا ستة أمتار وقد ذكر بعض العلماء أن ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يعني بعد طلوع الشمس ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة فهنا يصلي الإنسان ركعتين ركعتي الضحى ركعتي الضحى وهذه الصلاة هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الحفاظ عليها هل يداوم عليه الانسان أو لا يداوم عليه هي ليست واجبة أو فريضة وانما مستحب لكن هل يدوم عليها الإنسان لهذا الفضل الذي ذكر في هذه الحديث او غيره أو لا يدوم عليه الإنسان فجمهور الفقهاء رحمه الله تعالى ومنهم المالكين الذي صرحوا والشافعي كذلك بأنها سنة مؤكدة قالوا سنة مؤكدة يعني يحافظ عليها الإنسان و واستدلوا بماذا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن معش بصيامي ثلاثة أيام من كل شهر قال وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر حديث عند الإمام مسلم وقد جاء من حديث الإمام أبي هريرة عند البخاري عند البخاري رحمه الله تعالى جاء تقريبا نفس الحديث ل ل ل ل يعني أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبي الدرداء وأوصى كذلك أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل بثلاث لا أدعهن حتى أموت صمو ثلاث أيام من كل شهر قال والصلاة الضحى ونوم على وتر هذا عند الإمام البخاري وحديث أبي الدرداء عند الإمام مسلم فجمهور العلماء فقالوا أن سنة مؤكدة يستحب المواظبة على صلاة الضحاء بعكس الحنابلة فالحنابلة قالوا لا يستحب المداومة على صلاة الضحى. قالوا بل تفعل غباء تفعل غباء يعني أحيانا أحيانا لماذا؟ يستدل بقول عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحبه أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم قالت وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لاسبحها والحديث في الصحيحين يعني ما صلى صلاة الضحى لما كان عند عائشة فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها وهذا الذي استدل به الحنابل على ماذا على عدم المداوم على صلاة الضحى قال لا يفعلها إلا غبه بعكس جمهور الفقهاء فإنه قالوا لا يدوم عليها سنة مؤكدة وهذا كذلك يعني هذا رجحه العلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يداوم عليه الإنسان لا بأس لماذا؟ لهذا الفضل الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك الإنسان إذا صلى ركعتي الضحى فإن يحصل أو تجزئه عن ثلاثمائة وستين صدقه فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم منهم ومن من يحوز هذا الخير ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عباده الصالحين هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم ارفع عن المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عن المسلمين في غزة اللهم ارفع عن اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارفع عنهم وتقبل موتاهم وجعلهم من الشهداء يا رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين